سبع، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور، ولون الباء والحاء والجيم مرحبا، اسمي جميل، أنا أحب أبي، وأحب معلمتي